فتح الله بمبعثه آذاناً سمما وعيوناً عمياً وقلوباً غلفاً ورضي الله عن صحابته الطيبين وآل بيته الطاهرين وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بع إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار يا أهل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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة المسلمون سنعيش مع ما قد بدأناه في الجمعه جمعه التي التقينا بها, بها منذ فتره فقط تكلمنا على على ان مقاصد القرآن الكبرى هي العقيده هي التوحيد نكمل نكمل نكمل في هذا الجانب يقول العلماء <تتس Loop> علما علما علما علما إن رسالة القرآن الأصلية هي توحيد الله سبحانه, سبحانه وتعالى فما أنزل القرآن الكريم إلا ليوحد الله عز وجل انزل, انزل القرآن, القران ليفرد الله سبحانه وتعالى بحقته الخالص لصالح من الطاعه والمحبه والتعظيم فهو اي التوحيد الذي لاجله وضعت وضعت وضعت الدواوين ونصبت الموازين وانقسمت الخليقه لاجله لمؤمنين وكفار وابرار وفجار وللاجله اسست المله وللاجله <تصفيق> جردت السيوف, السيوف للجهاد وهي حق وهي الله الخالص على جميع العباد, العباد, العباد, العباد ولم لا, لا؟ وقد, وقد ذكر الله عز وجل, عز وجل في محكم التنزيل, محكم محكم التنزيل تنزيل تنزيل في مطلع, مطلع سورة هود, هود يقول سبحانه ألف سبحان لا مراء مراء كتاب اهكمت اياته <سؤال> يقول ابن كثير كثير رحمه الله في تفسيرها احكمت في الفاظها كتاب احكمت اياته, آياته ثم فصلت قال فصلت في معانيها كتاب ناب بحكممة آيات ثم فصلت من حكي من, من خبييد ما الغاية؟, ما الغايه ما الغايه وما الهدف وما, الهدف؟ وما المقصود وما المقصود فوت تعبدوا الا الله الا تعبدوا الا الله انني لكم من نذير وبشير وان استغفروا ربكم ربكم استغفروا ربكم من شرككم, من شرككم به به وإن وإن كم به ثم توبوا اليه طوبوا اليه توبوا اليه بالتوحيد فيما تستقبلون من اعمالكم توبوا اليه بالتوحيد توحيد فيما تستقبلون من اعمالكم يمتمكم <Ychase> متاعا حسنا وهذا الأمر اخوتي الكرام كرام كرام هو ما فهمته الجن حينما استمعوا لبضع آيات من القرآن الكريم يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي, إليّ, إليّ, إليّ. إلي أنه استمع إن نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا, عجبا. عجبا. عجبا. يهدي إلى الرشد, الرشد فآمنا به, به. لما, لما سمعوا القرآن, القرآن, القرآن وفهموا وهداهم الله إليه ماذا ما ادىهم ايمانهم بينهم بينهم بينهم قالوا قالوا قالوا ولن نشرك بربنا احد احد احد فكان هذا هو الفهم الذي فهمته الجن انهم انهم انهم امروا ان يوحدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا هذا هذا ما فهمته الجن ولما لا؟ لا؟ لما لما فان القران فإن العظيم, العظيم, العظيم, العظيم يحتوي, يحتوي على هذا, هذا التوحيد التوحي التوحي التوحي الذي هو الله حق, حق خالص حق لله عز وجل, عز وجل, وجل, وجل, وجل, وجل وهو كما يقول العلماء علم هو جبده الرساله بل زبده كل رسالات وقد قال الحق جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من من هض الله ومنهم من ومن حقت عليه الضلالة وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي الآية الأخرى واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون بدون بدون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ولم لا <تس minimal waar> ولم لا فإن هذا الأمر هذا الام الذي اتفقت عليه, عليه الأنبياء والتقت عليه الأنبياء ودعت إليه الأنبياء, الانبياء, الانبياء ألا تعبدوا إذ الله, إضاء الله, إضاء الله وقالوا, وقالوا, وقالوا, وقالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذا هدل الأمر, هدل الأمر, هدل الأمر هو الأمر الذي اشتركت فيه سلاة واتفقت, واتفقت فيه, فيه الدعوات الى الله عس وجل. وجل منذ ان منذ أنذ أنذ أنذ أنذ خلق الله, الله, الله آدم عليه آدم السلام سلام. سلام. الى ان يرث الارض ومن, ومن عليها فانها دعوة واحدة. واحدة. واحدة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الانبياء يا اخوه ديننا واحد ديننا واحد, ديننا واحد اخوه اللعنات يعني اخوه من الحب من الحب من الحب الاب الاب الاب الاب هو الاسلام الاسلام وان اختلفت الامهات والامهات هي الشرائع الشرائع الامهات هي الشرائع الله عز وجل يقول في الايه ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشرعةشرعة شعة ربنا تخ من رسة إلى رسلة ومن أمة ال أ أ أ ولا نا بنا الشرعة في الأممة واحدة ونضرب على ذلك مثالا لالا فإ موسى عليه السلام كان حد الزنا فيها. فيها, فيها الرجم حتى الموت, الموت, الموت, الموت, الموت لكل الزناة ثناء المحصن, المحصن, المحصن وغير المحصن, وغير المحصن, وغير المحصن وغير يرجم حتى الموت بحكم التوراة, التوراه التي, التي هي حكم الله, الله, الله, الله وفي شريعة, وفي شريعة محمد, محمد سيد, البشر سيد البشر صلى الله عليه وسلم الرجم حتى الموت عقوبة الزان المحصن أي المتزوج والجلد مئة وتغريب عام لغير المحصن اي غير المتزوج يتزوج يبقى هنا اختلفت تلفت الشريعه عند موسى عليه السلام عنه عند محمد صلى الله عليه واله واله ولنا ربما ولا ربما تختلف الشريعه شريعه عند الامه الواحده واحده ولنا في هذا مثالا في مثالا, مثالا في مسيله قلت التحويل ألت القبله قبله فكلنا يعلم يعلم ان القبله في بادئ بادئ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاه الى بيت المقدس المسجد الاقصى في القدس في القدس في القدس نسال الله عز وجل ان يحرره ويعزه ويزل الذين اثروه اثروه اثروه تحولت القبلة, القبلة قبلة قبلة قبلة قبلة فكان الحكم من الاول أول أول اصبح, أصبح منسوخا من من من من اي ان من, أن من, أن أن من, أن أن من يصلي من الى بيت المقدس الان, الان قد خرج عن شريعه محمد, محمد صلى الله عليه واله, وآله وسلم وقد راى رسولنا صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوماً, عنه, يوماً عنه, عنه يوما يمسك بصحيفة فتنفة فتن فتن من, من, من التوراة فقال صلى الله, الله عليه, وسلم عليه وسلم, وسلم أمتهوك فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أدركني أخي موسى ما وسعه إلا اتباع Tidak, tidak, يعني امتسيب القرآن الذي به العمل, العمل, العمل وبه الحق وبه, الحق وبه التشريع, وبه التشريع وتمسك, وتمسك بصحيفة من التوراة, التوراة, التوراة والتوراة, والتوراة, والتوراة, والتوراة أصبحت, أصبحت في, في زمن, زمن محمد, محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى أصبحت شريعة منسوخة يعني ايه منسوخة؟ يعني ما يمتعش العمل بيها بطل العمل بها نهاء ليه؟ لإن العمل العمل بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم علي حتى لو ان الله عز وجل قدر بان يبعث, بأن يبعث موسى, موسى صاحب التوراه مره ثانيه مرة ما وسعه الا, إلا ان يمشي في خلف نبينا محمد, محمد صلى الله عليه واله وسلم فهو النبي وهو النبي وهو النبي هذا الأصل, هذا, الأصل هذا الاصل الذي اتفقت عليه الانبياء بيا هو, هو, هو, هو اصل الدين هو الايمان المجمل مجمل مجمل, مجمل, مجمل مجمل هو الاسلام العام هو, العام هو الدين المشترك, هو الدين المشترك بين, بين الامم جميعا جميع جميع فكلنا كلنا كلنا يسمع كلاما من العامة من العامة انهم يرددون دونا ان اختلاف الائمه رحمه رحمه رحمه اختلافهم رحمه رحمه هذا حق هذا الحق هذا الحق ولكن ولكن في اي شيء اختلف الائمه اختلف الائمه اختلف الائمه في فروع فروع فروع اختلف الائمه في فيث ولكن لم يختلفوا على الاصل البتة لان من يختلف عن الاصل اصل فقد فقد فقد خرج خرج خرج خرج والامر خطير في الخروج, في الخروج خروج خروج من من الاتحاد, على, على, الاتحاد الأصل، على الاصل اه الا يشذ عن القاعده في الاصل يبقى خرج, يب خرج خرج ايه خرج عن, عن ملة الاسلام بالكلية ليه لين دعوة لي الانبياء وذا توحيد ربنا عز وجل والله عز يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر, ويغفر, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذلك ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتغطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جائنا وما واهنا هنا وما, وما, وما للظالمين وما من امصار الأمر امر جد خطير, جد خطير،, جد خطير، إنه, إنه, انه انه الامر الامر الذي مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة 13 عاما في مكة،, في, مكة، في مكه يربي الصحابه عليه عليه عليه دون تشريع تشريع لم يتنزل التشريع لم يتنزل ال ال لم تتنزل التحت تام والحدود دود دود حدود والمفاصلات الا في المدينة في 10 سنين يبقى 13 سنه تربيه على, على العقيده الصحيحه على التوحيد على الاخلاص لله تبارك وتعالى على العبوديه وتحديد الوجهه لله تبارك وتعالى دون شريك وفي المدينه الحدود والاحكام تنزلت جمع على القضايا وعلى الاحداث وكونا يعدمها تنزلت فلما تنزل نزل نزل كان القبول كان القبول ممن من من الرجال انهم <بالنسبة> الصحابه انهم ايه انهم اصحاب المنهج واصحاب القضيه هما هم عملوا ايه انهم تربوا على ايد النبي صلى الله عليه في قبلوا مدينة في المدينه معترضوش ليه ليه لانه رباهم صلى الله عليه وسلم طب رباهم ازاي ازاي رباهم على الا الله الله يعني رباههم على لا الله الرسول صلى الله عليه الناس كده عشان يعلمها وهو قاعد كده وقاعد معاهم هما جتا مريم مدرس وسطهم كل شو اقولهم قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله كده 18 سنه لا لا لا التربيه لا التربيه منهج منهج التربيه قضيه قضيه التربيه حقيقة التربيه تفصيل تفصيل تفيل يبقى مش ايه مش قولي يقال طب من اللي بيقول القولي الان بيقول من قال لا اله ودخل الجنه هذا الامر اين يقعد هذا الامر خطير خطير خطير فان اليهودي اليهودي اليهودي يقول لا اله الا الله الله الله والنصراني يقول لا اله الا الله الله الا الله والرافضي من الشيعة يقول لا اله الا الله وعبادة القبور يقولون لا اله الا الله ولكن الامر لكن الامر لكن الامر امر غير هذا غير هذا ما رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على هذا لما ربهم على ايه ربهم على ايه ربهم على قبول المنهج المنهج المنهج قبلوه فين قبلوه فين, فين في المدينه, في المدينة, في المدينة تنزلات الاحكام, الأحكام وتنزلات الأي... الايه الـ الـ الـ الايات على على الواقع فتقبلوها كما تقول قل قل قل امنا امنا امنا ام سلمى أم سلمى سلمى رضي الله عنها عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما نزلت نزلت نزلت ايه الحجاب حجاب حجاب خردنا انصار صار وشققنا مروطههن واعتجرنا بها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفهن أحد ليلحقنا بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقول وكما تقول. وكما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الخم أصبحت شوارع المدينة كأنها أنهار من خم وكما يقول أنس أنس أنس مولى النبي النبي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ورضي الله عن أنس أنس أنس أنس كنت ساق القول عند ابي طلحة, أجل أجل طلحة. فجاء مناد من قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس لقد نزل في الخمر قول ف انما الخمر والازلام والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فيقول قذف كل يقول كل كل من بيده من من كاس من الكأس, الكاس من يده وقال انتهينا, انتهينا, انتهينا يا رب انتهينا هو ده قبول التشريع اتبع المنهج منهج منهج اتبع المنهج في مكه وما تنزلش من الايه من من العبادات فدا من التكليف غير الصلاه دي اللي نزلت دي اللي نزلت, دي اللي دي نزلت دي الامر بالتكريب بالتكريب الصلاح الصلاح سنة الصلاه سنه سنه 10 في ليله الاسراء والمعراج ولكن ما في اي تشريعات فيها كما تقول السنه الصحيحه تنزلت في مكه ولكن التشريعات كلها والتكاليف كلها والحدود والاوامر والاوامر والاحكام كلها كانت في المدينه يبقى القضيه قضيه ايه قضية قضيه تربية تربيه ايه تربيه قبول قبول ايه قبول ايه قبول وقبول قبول شرع الله والقبول من الله وفاه وفاه من ربنا بس ربنا بس ربنا بس في غير ربنا اه في ايه في ايه في ايه فين ربنا بيقول عنه سبحانه وتعالى افر من اتخذ اله هواه افرايت من اتخذ الهوى هواه وضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله ويقول قول افرايت من اتخذ الهوى هوا فانت تكون عليه وكيلا انت جدا في عنه اف انت تكون عليه وكيلا ام تحسب انهم ان, أكثرهم, أن أكثرهم, اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا سبيلا يقول الامام كثير, كثير كثير كثير عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله, عليه رحمة الله. في تفسير هذه الايه الايه الله تعالى, <تصفيق> الله تعالى خلق, خلق, خلق الانعام لغايه و خلق الخلق لغاية. لغاية, لغاية, لغاية, لغاية, لغايه خلق الانعام عام عام عام عام لتكون, لتكون،, لتكون،, لتكون،, لتكون نعم نعم نعم نعم نعم نعم لتسليل العقبات, العقبات وتسهيل الامور أمور, أمور, امور لبني ادم لبني ادم واد واد واد ما ما ما هي منوطة به تنبه ده مش بس كده لا بس كده كده لا, لا ده بيقول ده بي... سبحانه تعالى ايه <تصفيق> و من... <وإي> من شيء <تصفيق> الا يسبح بحمده <تصفيق> ولكن لا تفقهون تسبيحه بحق طب بالنسبه لمثاله التسبيح ازاي سيدنا داوود عليه داود السلام اشي بالشيء اذكر يعني مش عارف احوشها يعني لازم اقول سيدنا داوود عليه السلام بيقول لي ربنا ايه ربنا يا رب يا رب هل هناك احد من خلقك اكثر لك ذكرا مني قال قال قال قال بل يا داود بل يا داود اطفض اطفض اطفض اطفض اطفض اكثر وذكرا لله من داود عليه السلام, داود علاج السلام. علاج سلام سلام علاج سلام, علاج سلام. علاج اكثر ذكر لله, أكثر لله أكثر من داوود داوود يقول سبحانه ويعمل آل داوود شكرا وقليل, وقليل من عبادي الشكور داوود داوود الذي اثم ذنبا حينما جاءته الملائكه فخر ساجدا لله عز وجل مكث في سجدته 40 يوما وليله يبكي ويصلي, ويصلي, ويصلي يذكر الله عز وجل وما أكل في 40 يوما وليله إلا ما خرج من الكلئ من الارض الذي الذي نبت نبكاء عيناي عيناي من الماء اللي نزل من عين من عين طلع به عشب العشب ده هو كان غذائه غذائه فين في ال 40 يوم وليله وليله والضفدع اكثم ذكر لله تبارك وتعالى من داوود عليه السلام سلام. ان وجدناه صابرا صابرا الكرام كرام كرام كرام كرام إن هذا هذا هذا هذا الديندين دين الدين <تصفيق> ليس ديننا وحدنا ولكن كما قلنا كلنا كلنا كل أنه دين مشترك مشترك مشترق بينناائناناائنا وب الأم السابقة جميعا ح جميع لا وقد قال سبحانه عن إبرايم برايم برايم الأبياء بياء بياء عليه السلام سلام سلام سلام. حنيفة, حنيفه مسلمه مسلمه محيظة محيظة محيظة م... م... وما أنا من المشركين problems... مسلمه مسلمه م. م... وقال عن يوسف يوسف عليه السلام, عليه السلام سلام، سلام. توفني مسلمه م. م. والحقني والحقن بالصالحين, بالصالحين, بالصالحين وقال عن موسى موسى وقال يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال عن فيلاس ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين امين واسلمت مع سليمان لله رب العالمين امين وقال عن الحواريين اتباع عيسى عليه السلام وشهد باننا مسلمون مسلمون مسلمون يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني كله ده ده للسنه واحده ده ربنا بيقول في الايه إيه, ايه ان الدين عند الله, وعند الإسلام وعند الله الاسلام ويقول, ويقول ومن, يبتغي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره, وهو في الآخرة من الخاسرين يبقى القضيه قضيه قضيه قضيه واحده واحده واحده ومنهج واحد واحد واحد ورساله وحدة، ودعوة واحده ودعوه واحده امال الاختلاف في ايه في ايه في الاختلاف في الشرائع كما قلنا،, قلنا وقلنا وقلنا وقلنا ان الناس في الشارع شارع يقولون ان اختلاف لا في لا اما رحمه اما الاختلاف رحمه الاختلاف واختلافهم الذي فيه الرحمه هو في فروعيات الدين وليس في اصول الدين الأصول واحده الأصول واحده الأصول واحده واحد. واحد. مفيش فرق بين الإمام الشافعي والإمام, والإمام, والإمام مالك والإمام احمد أحمد أحمد, أحمد, أحمد, أحمد, أحمد أح... <تصفيق> والامام ابو حنيفه حنيفه حنيفه والامام سو سو سفيان الثوري او سفيان بن عيينه او ابو حاتم او أبو زرعة, ابو زرعه او عبد الله بن المبارك والبخاري او ليس بن سعد سعد سعد او الاوزاعي كل هؤلاء منهج واحد, واحد قضيه واحده واحدة واحده مااختلفوا في ايه اختلفوا في إنهم انهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتوضا واتوضا وكان بيمسح العضو مرة واحده مره واحده قالوا قالوا واحد من الائمه من الائمه طب قالوا منين قالوا منين من معاه دليلو بيرجع للقاعده الايه القاعده الكليه الكليه على عليها الايه التاريخ بتاعه ليه لانه فقيه عالم فقيه فقيه وعنده ايه عنده الدليل بيستند بالدليل او للدليل ان ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيمسح او بيغسل العضو مره واحده في الوضوء في الوضوء تصفي امام ثاني قال ان الرسول سلم كان بيمسح عضوه مرتين بيغسل عضوه مرتين, مرتين, مرتين عنده دليلو دليله والثالث الثالث الثالث كان بيغسل عضوه ثلاث مرات عنده دليله يبقى هنا ايه ده اختلاف لكن في العقيده يختلف في العقيده هذا امر خطير هذا امر يصل بنا الى ايه الى الهاويه لكن ربنا بيقول دل ايه بيقول ايه بيقول وان هذا صراطي مستقيما ايما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلة. فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم, وصاكم به, به لعلكم تتقون. طب قضية طب لا, لا اله الا الله دية. الله كلمه لا اله الا الله ريح المقوله قوله المشهورة, المشهوره اللي احنا اللي احنا شبينا وطلعنا, وطلعنا ونشانا, ونشأنا لجناها في الامتنان في وسط العامه ازاي من قال لا, لا اله الا الله دخل الجنه جنه هذا امر خطير خطير ليه ليه ليه لان اليهود اليهود بيقولوا لا اله الا الله والنصارى بيقولوا لا اله الا الله طب اليهود والنصارى هما بيقولوا لا اله دي حق دي حق هي حق حق ليه حق ليه ليه ليهم معاقدين عندهم عقد اسمه عقد الانتساب انتساب للاسلام هما اتبعوا موسى واتبعوا عيسى ده ايه في الاد دلوقتي من شويه شويه عندهم عقد انتساب عقد. انتساب انتساب وعندهم مم... مم... مم... مم... ايه اقرار اجمالي بالتوحيد عندهم اقرار ايه اقرار اجمالي بالتوحيد يعني مقرين بالتوحيد اقرار اجمالي اجمالي وعندهم ايه وعندهم مم... مم... مم... مم... مم... مم... ايه وعندهم من ال <الشيرق> يعني بيتبرأ <Glass> من الشركه شركه براءات رغم ايه رغم ايه رغم هو بيجح في موجهده الشركه الشركه ازاي دا دا دا يعني ايه, إيه؟ يعني انا اقول لك ايه انا ما بسترخص من غيب حد ابدا ابدا ابدا وانا ماشي كده لقيت واحد زاد في الطريق في الطريق فرحت واخد شويه فول طب انت مش لسه جاي من شوية بتقول ان ما بكنش من غيب حد انا ما بكنش حرام ابدا ابدا لا انا واخد شويه فول بس بس يبقى انا ايه يبقى ايه وقعت في مفرادات الايه المفرادات الايه الحرام المحر... محرم أنا, انا بقول ايه بقول إيه؟ انا ما بسرش ما بكونش حرام, حرام, حرام خالص ده حرم انت حرام اهو الثاني بيقول لك ايه بيقول لك ده الحمد لله لا مدي ايدي على حد بتاعه حد ولا سرق ولا زني ولا بص ولا ولا اعمل حاجه خالص وتبص ثاني ثاني يوم ريحه البنك الاهلي يجيب ايه يجيب ايه يجيب قرض قرض قرض ما انت وقعت في الحرام اهو حرام اهو حرام اهو ما انت بتقول ما بتش حرام واكلت شيء واكلت حرام حرام يبقى واقع في مفرادات الايه ايه? المحرمات. نفس الطريقة اليهود والنصارى. هما بقولوا ايه? وعندنا براءة اجمالية من الشرق. وعندنا اقرار اجمالي بالتوحيد. وعندهم لنين من الاسلام اللي هو من لعيسى ومن موسى عليهم السلام وبحكم ايه, إيه؟ وبحكم إيه؟ ان محمد, محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم اخو موسى واخو أخو عيسى فيعتبر تبعهم برضه برضه برضه برضه يبقى انا لما اقول ان يقول لا اله الا الله يدخل الجنه يبقى انا دخلت اليهود يهود ودخلت ميساره ميساره فين فين في الجنه في طب حضرتك انت حد بوقف على الباب هناك ان شاء الله تدخله تدخله دخلوا. دخلوا. دخلوا. انت هتدخلهم حت... ازاي? مش يبه عندك زليل? انت عندك إيه, عندك, إيه إيه. عندك ايه? ايه? انت فقيه? انت فقيه. انت فقيه. ولا وصلت الدرجة جهد. جهد في الدين? في الدين؟, في الدين. عشان في الدين. في مدخل الناس مدخل الناس انت بصاحب قضية. واندخل الناس عموم البشر. بشر. ليه? ليه? عموم ازاي? ربنا الرسول السلام بقول في الحديث. من قال لا اله الا الله. دخل الجنة. ده الحديث اللي بيتردد من الناس. من قال لا اله. الله دخل الجنه من هنا بتفيد ايه من هنا, ايه؟ من هنا, ايه؟ من هنا ايه؟ تفيد العموم تفيد العموم يعني ايه العموم يعني, يعني تشمل جميع الافراد يعني, يعني كل اللي يقول, يقول يخش, يخش تحت العموم ده العموم ده يعني ايه يعني دخل الجنه جنة... جنة... هو القول ده ايه القول ده ايه ده القول سبب الولاء لله لله طب دخول الجنه جنة دحو دحو دحو يبقى فيه سبب وفيه حق حق العلماء بتوعنا قالوا ايه قالوا ايه عليه رحمه الله الله الله قالوا قالوا قالوا قالوا ان اذا كان هناك نص نص يفيد العموم العموم يعني ايه يعني ايه يعني مطلق يعني مطلق يعني ملوش حد ملوش شنو نهايه شنو نهايه يستغرق جميع, جميع الافراد يعني, يعني, يعني, يعني ايه يعني ايه تقول يعني تقول كل من قال لا اله الا الله دخل الجنه او اه جميع من قال الله لا اله الا الله دخل الله الجنه يبقى لما تحط كلمه كل او كلمه جميع بتفيد العموم بتفيد الشمول العلماء قالوا ايه قالوا لو في نص مطلق زي اللي معانا ده وفي نص ثاني مقيد واشترك مع النص المطلق في, المطلق في السبب, في السبب وفي الحكم حمل الامر على المقيد, المقيد حمل, الأمر حمل الامر أمر حمل على المقيد من قال لا اله الا الله دخل الجنه هية جنة هية جنة هية جنة هية النص الثاني بيقول ايه بيقول ايه بيقول ايه بيقول بيقول بيقول بيقول في الصحيحين من حديث حديث حديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من, مات, مات, مات, مات, وهو من مات, مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة القدل هنا العلم طب واتفق طب مع الحديث الثاني في ايه او نص الطويل في ايه؟, ايه في السبب, السبب اللي هو ايه اللي هو العلم بالله لا الله او قول لا اله الا الله اللي طب واتفق في الحب في ايه في دخول الجنه طب الحديث الثاني ايه الثاني ايه الثاني ايه حديث ابو هريره اللي صحيح مسلم مسلم مسلم مسلم رضي الله عن الله عنه الله عنه ابو هريره رضي الله عن الله قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله الله الله وان محمدا محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله لا يلقى لا الله بهما عبد ما عبد غير شاك فيهما فيهما, فيهما فيهما الا دخل, دخل الجنه الجنه لا الجنه لا يلقى لا الله بهما عبد ما عبد غير شاك فيهما, فيهما إلا, دخل الا دخل الجنه القيت هنا ايه هنا ايه هنا ايه القيت هنا اليقين يقين عدم الشك عدم الشك مفيش شك الشك الشك ده اليقين تنقين تنقين ما دام في يقين في يقين يبقى النص المطلق هو منق لا اله لا دخل الجنة اللي حيدخل اليهود واللي حيدخل النصارى واللي حيدخل اللي ضياعه اصل الدين في هذه الامة بيين. من المرافقين بيين. ومن المشركين مشركين. ومن الذين, الذين يستجدون الاسماء. ولا بدون الطاغوت ولا تحكمنا الا غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هيطلعهم من هيطلعهم من, من النص من المطلق ده هيطلعوا منه بالنص المقيد من ليه ليه ان في هنا ايه هنا ايه في هو؟ نقيد اهو هو. نقيد اهو في نقيد اهو في نقيد في نقيد ال هو لفظ الايه النص المقيد مقيد مقيد مقيد الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث ايه, دوقظة إيه, دوقظة إيه. من مات من قال لا اله إلا, إلا, الا الله صدقا صدقًا صدقًا, صدقا صدقا من قلبه او صدقا من نفسه في روايه دخل الجنه دخل من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه او من نفسه دخل الجنه ده اللي بقى في صدق ده في صدق يبقى مفيش ايه مفيش كذب من قال قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه دخل الجنه من قال قال لا اله الا الله خالصا من نفسه دخل الجنه خالصا من قلبه او مخلصا من قلبه روايات روايات روايات دخل الجنه يبقى القضيه ايه قضيه النص بتاع العموم خلاص انتهى ملوش مكان امال نشتغلوا على ايه يشتغلوا على النص المقيد يبقى لابد ايه لابد يأتي يأتي, يأتي يأتي بشروط لا اله الله لا اله الا لا الله لا اله الا الله يأتي بشروط لا, لا اله الا الله إلا اللي الله. هي, إيه؟ هي ايه شروط سبعه سبعه, سبعة, سبعة العلماء قالوا ايه في الشروط السبعه ديت وفي العقيده اللي, اللي احنا اللي بنتكلم فيها اللي هي اصره الدين وانواع الشرك وانواع النفاق وانواع الايه البدع الكبار وغير ذلك ذلك العلماء قالوا ايه قالوا ايه قالوا ايه قالوا قالوا قالوا ان السلف الصبي في الكتاب في الكتاب والجارية, والجارية. الصبيعي ده اللي هو اجل من 13 أجل سنة او 14 سنة, سنة. سنة. سنة في الكتاب والجارية. والجارية. والجارية اللي هي اجل من 10 سنين. سنين. سنين والجارية لخدرها والراعي خلف غنمه. فغنمه. ما قالوش له استغلال الدكتور في الكلية. في الكلية. لا. لا. لا. الراعي, الراعي, الراعي خلف غنمه. فغنمه فغنمه كانوا يا يحفظون يا هذه الطوابت. وهذه فغنمه فغنمه القواعد. فغنمه كأسمائي. كأسمائي. يخوانا الامر جد خطير. الطير. الامر. الامر. جد خطير. والله الذي لا إله غيره. غيره. الراعي. اللي سرح بالغنم. كان بيحفظ والقواعد دي زي اسمه والصاب في الكتاب والبنت الصغيرة في البيت, في البيت. تربية. هي للتربية اللي رب سيد البشر صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها في مكة وانتقل بهم, وانتقل بهم. الى المدينة ونزلت التشريع وفي نهاية الامر في الاخر كده ربنا بنزل الابي قول ايه يا ايها الذين امنوا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 يا ايها الذين آمنوا, امنوا امنوا امنوا امنوا امنوا, آمنوا،, آمنوا،, آمنوا،, آمنوا،, آمنوا،, آمنوا, آمنوا،, آمنوا. جددوا الايمان, الإيمان. راجعوا راجعوا نفسكم. نفسكم، رجعوا نفسكم دلمين دلمين للي جال عنهم سبحانه وتعالى, وتعالى. ورض ورضي الله عنهم ورضوا عنه, وردوا عنه وقال, عنهم وقال عنهم سبحانه وتعالى رجال سبقوا مع هدى الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا, وما بدلوا, تبديلها تبديلها بدلوا هذا, هذا, هذا, هذا هذا هذا القران قران هو, هو, هو, هو سبب الخلق سبب هذا القران الكريم هو سبب الخلق خلق خلق الخلق لتوحيد الله عز وجل يقول سبحانه سبحانه وما خلقت الجن والإنس, والانس الا, إلا ليعبدون, ليعبدون يقول ابن عباس, عباس رضي الله عنهما كل كل في القران عبادة فهي توحيد كل, كل عباده في القران فهي توحيد كله عبادة. كله عبادة في القرآن فهي توحيد اخوة الكرام يعني نفذ اعبدوا ايوحدوا اعبدوا ايوحد اعبدوا ايوحد اعبدون ايوحدون ونحن نقول نقول نقول من قال لا اله الا الله الله الله دخل الجنة. الجنه بكل بساطه, بكل بساطة كده كده رغم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول ايه بيقول اناتنا أهل, اهل الجنه منزلا له مثل دنيا عشر مرات قال واحد في الجنه جنه له قد الدنيا 11 مره طيب, طيب طيب طيب انا انا انا استاهل, أستاهل او حضرتك وحضرتك تستاهل ان بلك بلك الدنيا دي اللي انت متشارت انت متشارك واحد على مليار منها الان واحد على مليار من الدنيا ما معاكش ما معاكش انا ما اعرفش انت انت عندك ايه انا ما عنديش فانا ما اعرفش انت عندك ايه بس مهما كان عندك كان عندك عندك حيب عندك قد ولو جبت ده ده وحطيته مع الحديث الثاني اللي راسخ سنه بي إيه, ايه ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامه يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد, وواحد الى الجنه وواحد الى الجنه فصعق الصحابه صحابه فقال قال هللوا وكبروا ان دعوت الله ان تكونوا ثلث اهل الجنه فهللوا وكبروا فقال اني دعوت الله أن تكونوا ثلث ثلث نصف اهل الجنه ثم ثلثي اهل الجنه جنة جنة وانكم في الامم امم الامم كالشعره الشعره البيضاء في الثور الاسود اسود اسود ولكن يعني حضرتك كده كده يعني حط كده ايه ميزانيه للوضع الحالي القائم الان. ال ان المسلمين الف وخمسمائة مليون, مليون مسلم. ده العدد اللي احنا عارفينه. عارفينه, عارفينه. طيب حضرتك, طيب حضرتك احنا حضرتك ال الف وخمسمائة مليون, مليون مسلم. كل واحد من المسلمين, من المسلمين عايز, المسلمين عايز الف الا عشان دول يروحوا النار. وهو يخش الجنة. طب هنجيبه من هنجيبه من يعني لما يعني الصحابة يغم عليهم, عليهم بين عليهم يدي النبي صلى الله عليه وسلم اما لحنا نعملوا ايه? عالمين. احنا يكون حالنا, يكون حالنا ازاي? قامل. زاي? زي? زي? مطمئن? مطمئن? مطمئن? مطمئن? مطمئن? مطمئن? مطمئن؟, مطمئن. ده زي كان ابو بك? رجل الاول في الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. سلم. سلم. اول من امن من الرجال و ثانية اثنين اذ هما في الغار. اذ يقول له لا تحسن. وصهر النبي صلى الله عليه وسلم. سلم. اعلم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. سلم. و احد العشرة. عشر были جنة. رضي الله عنه. عنه. ويقول نبي صلى الله صلى عليه وسلم. ابو بكر وعمر. وعمر وعمر undersعين. اعلى لمكان في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم مشيت في الجنة جنة انا واب بكر وعمر ورحت في الجنة انا واب بكر وعمر وغدوت في الجنة انا واب بكر وعمر. وأبو بكر وعمر. رجل. رجل. رجل. حرف انه في الجنة جنة, جنة. وهو صحي حي. ماشي بين ظهراني الناس يعلم هذا. ورغم ذلك واحد بيقوله ايه. انت احد العشرة المباشرين في الجنة. انت في الجنة. قال والله لا امن مكررين. الله. الله ولو كنت قدمايا في الجنه في الجنة. خدرنا خدرنا في الجنه احنا نطمن ده ابو بكر مرعوب. مرعوب ابو بكر بيقول, بيقول ليتني تاني كنت شعره شعره في صدر عبد مؤمن مؤمن ليتني تاني كنت شجره تعض تعض تعض ليتني كنت قشه تقلبها الريح يمنة, يمنة ويسرة تنري يسره تنري يسره ليتني, ليتني لي لم, أخلق لم اخلق ليتني, ليتني كنت نسيا منسيا سيا اما ابو بكر يا اخواني اخواني يقول هذا يقولوا الكلام هذا الكلام نطمئن نحن انه نحن انه نحن هو احنا هنقسمه ونختار ولا هو احنا هنروح هناك مفيش حكم فيش حكم ده ربنا عز وجل بيقول ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين من يحسب زينا زينا مين يحسب زيه الملك سبحانه وتعالى وعز وجل وعز وجل ونقول ونقول من قال لا اله الا الله الله الله دخل الجنه دخل الجنه هذا الحديث الحديث لا يعمل به, به مع الاحاديث الاخرى اخرى من مات مات وهو يعلم وهو يعلم لا اله الا الله دخل الجنه أو كما قال صلى الله عليه صل وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون نحن نحن بصدد حديث حديث عن عن, عن, عن المقاصد الكبرى كبرى للقران الكريم و أن قلنا ان المقصد العام للقرآن للقران قران هو توحيد الله عز وجل, الله عز وجل, عز وجل. عز وجل. وهو افراده, افراده, افراده بعبادته وطاعته وكلام كلام كلام ابن, ابن عباس رضي الله عنهما في أن كل امر بالعبادة بالعباده في القران, في القرآن فهو توحيد امر امر, أمر ربما يلبس, ربما يلبس, يلبس على البعض البعض هذا, هذا الكلام فلابد له من توضيح توضيح فإن, فإن, فإن, فإن, فان الأمر الامر الله عز, وجل, عز وجل, وجل وجل ليس مجرد, مجرد اداء العبادات ثم بل لابد من افراده سبحانه وتعالى, وتعالى بالعباده ال العبادات دون شريك افراده باداء العبادات دون شريك يبقى القضيه دي ايه دي ايه, دي ايه؟ هي, هي, دي هي, دي هي دي هي دي هي دي قول ابن عباس هو ده تفسير عباس. قول ابن عباس, عباس. ابن عباس. عباس. مش اداء العباده ويقح في ويقع عباس. في بدع ويقع في محدثات ويقع في مخالفات ويقع في شركيات وهو اسمه بيعض ربنا بيعض ربنا بيعض ربنا ما ينفعش يبقى لابد ايه لابد ايه لابد من اداء العباده افراد لا تبارك وتعالى بالعباده دون شريك دون شريك دون ام هذا الامر هذا الامر هذا الأعمى يفسره سوره <تصفيق> <تصفيق> قل الكثيرون. يا, يا ايها الكافرون هذه صورة صورة مبارك مبارك الله, الله عز وجل يقول, يقول قل يا أيها, يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد اعبد لكم دينكم ولي دين قال اهل العين اهل العين في معاني معاني هذه الصوره صوره المباركه مباركه لا اعبد ما, ما تعبدون, ما, تعبدون ما هنا هنا في الايه ايه ايه بمعنى الذي هذا, هذا قول قو قو قو قو ما ما بمعنى الذي بمعنى الذي وهو ينفي وهو, ينفي وهو, ينفي وهو ينفي العبادة, العبادة, العباده لا اعبد الذي هي معناها كده يعني لا اعبد الذي تعبدون يبقى بيتبرى من ايه من ايه من ايه من عباده عباده من ابدته وما الثانيه ما, ما مصدريه ما ما ما بتاعني, ايه بتاعني, بتاعني ايه براءته البراءه الكليه من التشريع المخالف لتشريع لا تبارك وتعالى يبقى ما الاولانيه بمعنى الذي وما الثانيه مصدريه مصدريه ما الاولانيه بتنفي الفعل الفعل لا اعبد ما تعبدون هنا نفي للفعل الثانيه بتنفي التشريع كله كله قال ما كثير كثير كثير في, في تفسيره تفسير تفسير وده ]و Muhar... وده القول اللي هو رجحه لا اعبد ما تعبدون دون دون اي لا اعبد الاصنام والانداد اتبرأ اتبرأ من, من عباده الاصنام <النصفر> والانداد ولا ولا, ولا ولا انتم عابدون, انتم عابدون ما اعبد ما عبد عبد. عبد. عبد. يعني إيه؟, يعني ايه يعني انا اعبد الله عز وجل وانتم لا تعبدوه عبدوه. يبا بيتبرأ في الاولانية من عبادتهم الشركية ولا انتم عابدون ما اعبد يبا هنا دي عبادة الله تبرك وتعالى اللي هو ايه افرادوا بالايه افرادوا بالتوحيد افرادوا بالتوحيد والطاعة دون شريح قالوا, قالوا قالوا قالوا قالوا ان ان أن الفعل, الفعل في في الفعل الجملة الأولى, الأولى أولى أولى لا أعبد لا أعبد لا أعبد لا أعبد و و... والف... في, و... في الجملة الثانية أصبح, اصبح اسم الفاعل مكان الفعل نفى اسم, نفى اسم الفاعل. الفاعل ولا انا عابد تع, أنا اسم آن الفاعل فاعل. فاعل. فاعل. ال... ال... الـ القول, الـ القول الاخر اللي, اللي رجحه الامام. الامام ابن تيمي علي رحمة الله اللي هو ايه لا اعبد ما تعبدون نفى الجملة الفعلية والجملة, والجملة الثانية ثانيه ولا انا عابد ما عبدتم قال نفس قال, نفي قال يحق نفي يحق المنهج المخالف, المنهج المخالف خالف لمنهج الله عز وجل والتشريع الذي هو <واه> حق خالص, خالص, خالص لله عز وجل وقال قال الامام البخاري عليه رحمة الله لكم دينكم اللي هو اللي هو ولي دين وهو الاسلام وهو الاسلام وهو الاسلام ولنا ان شاء الله بعد الصلاه وقفه وقفه وقفه مع سوره سوره قل يا ايها الكافرون كافرون كافرون وسوره قل هو الله احد احد هو نسالها على الزوجان الزوجان أن ان يختم لنا بما لنا بخاتمه سعاده اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واغفر عنا ومن كل شر سلمنا وإلى الفلاح والنجاح وفتنا يا رب العالمين امين اللهم اجعلنا هداه مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علم ولا مبلغ علمنا علم، علم، علم، واجعل الجنه هي دارنا يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير كن خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر كل شر اللهم اجعل خير عملنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم اين نعوذ بك من جهد البلا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ونعوذ بك اللهم من عضال الداء اللهم اعتد رقابنا من النار ورقاب والدنا من النار ورقاب اخواننا من النار ورقاب اخواتنا من النار ورقاب ازواجنا من النار من بيقاب أولادنا من النار, النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, فوقنا. ونعوذ اللهم وبعظمتك أن نغتال من تحتنا, من تحتنا. اللهم اهدينا بهدبنا الله. واهدي واجعلنا, واجعلنا سببا سبب لمن اهتدا يا رب العالمين, العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم انصر الله إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اللهم إنهم مرات الله فكسهم الله. اللهم إنهم جوع فاطعمهم اللهم إن العطش فسقهم اللهم إنهم فقراء فاغنهم اللهم, اللهم الله. إنهم مرات فكسهم اللهم إنهم, فكسهم، إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم متفرقون فاجمعهم فاجمع اللهم إنهم مغلوبون فأنتصر, فانتصر لهم اللهم انتصر لهم يا رب العالمين بألعالمين. اللهم عليك بالكافرين عاما اللهم عليك بالكافرين عاما اللهم أحصهم عدد وقتلهم بذد ولا تغادر منهم أحد اللهم أرنا فيهم آية وأنكس لهم كل غاية اللهم أرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. وثمود اللهم شتت, اللهم شتت شملهم وفريق جمعهم. جمعهم واجعل الدائرة واجعل عليهم يا رب العالمين بالعالمين. اللهم مكني هذه الأمة ومر رشد يعز فيها أهل طاعتك, أهل, طاعتك أهل طاعتك ويزل فيها أهل, أهل, أهل معصيتك أقول هذا وأستغفر هذا الله لي ولكم